وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عارم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا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 كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جناً بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب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 لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَكُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا فلما خر تبينت الجن أَن لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَجِنُّ في العذاب كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا الْعَذَابِ مُحْضَرِينَ لَقَدْ كَانَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ من جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكر خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجع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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من, يؤمن بالآخرة الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وَلِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةُ عِنَّهِ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 وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء أَتَهَادَ الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَتَهُ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا درائض الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا الذين جعلناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل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 قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء إلا من آمن وعمل الصالح فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي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 قالوا ما هذا إلا إفق مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاء كِنَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهْ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبُوا وما بذغوا معاشا ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان لكين قل انما اعذكم بواحدا ان تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم وإِنَّ نَذِيرًا لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى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 قالوا آمنا به وان لهم التناوش من مكان بعيد وقد به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وَحِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ